صابني حبكم مرحموا يا ناس ذيك الايام مانيب ناسيها ذقت مرة العزائر بغير قياس دمعة العين لو لاك مصخيها بس انا حب والحب ما بهباس سكتن كل الايال تمشيها اكتم السر واخشمنا البلاس وموجهين والله مدانيها رغبتي في غنوج تقضى الراس ليتها تطلب البيع واشريها حيث فيها من الفن خمسة جناس ذرة منطمع ما يخليها ذرة اللبسوها الحرير الباس ليت عيني دواما اتراعيها حملوها الجواهر وعقد الماس ساطع برقبتها وياديها عن هواها طيور الالغة هوا من هواها طيور الهواء فلاس فالشوارع قليل انت خطيها دونها الباب والقفل والحراس حذروها وانا ميتم فيها كل ما جيت ابسلمن الهواجس مال ميزان قلبي يطاريها خدها ورد وعيونها نعاس احسن وصف ربي مسويها ابو عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر البن كود 22 70 الله